وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلامي طالنه قال في الأصول, في في الأصول الثلاثة وادلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلامي لدلة والثانية العمل به الثالثة تدعوة إلي الرابعة الصبر على ذا والدليل قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الش أن لوما زل الله حجتنا على خلقنا لسورة لكفتهم وقال بخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل ودليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغف لدم بك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم يتعلم يعلم هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم تركن أهمل بل أرسل إلينا رسولا فلما طع دخل الجنة عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسل لكم رسولا شاهدا عليكم كما فعصى في رسوله فأعصى في رعونة الرسول فأخذنا أخذه وبيله الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ودلو تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن مطاع رسول أحد الله لا جزلا ولا حد الله ورسوله ولو كان أقرب وقريب ودلو تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا وأباءهم أو أبناءهم أو خانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضو عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اعلم رشدك الله طاعتنا الحافية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون وحدون وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو يفرد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعمة غير ما والدليل قوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيلك من وصول الثلاثة التي يجيب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه, ربه, ربه, ربه نبيه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لكم من ربك فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه وهو عبد ليس له معبد سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قالكما رفض ربك فقل بآياته مخلوقاته من آيات الليل والنروش والقمر وإما مخلوقات السماوات السبع فيهن والأرض السبع فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى لاشيوش الليل النهار طلوب حديد والشمس والقمر والنجوم السخرات بأمري ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم رضا فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به, فأخرج به من الثمرات الاصقى لكم فلا تجعوا الله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثيرا رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان من الدعاء والخوف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 فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر ودل قوله تعالى ومن يدعو مع الله لا أن آخر لا برهان لو به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفرح الكافرون وفي الحديث الدعاء ومخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجبلكم من الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعمدة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهم يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى ونيبوا ربكم وسلموا له ودليل استعادة قوله تعالى إياك نعبدوا إياك نستعين وفي الحديث استعنت بالله ودليل استعادة قوله تعالى قل أعذوا رب الفلق وقل أعذوا رب الناس ودليل استقاثة قوله تعالى إلا ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قول تعالى قل إن صلاتي ونسكي محياة ومامتي لله رب العالمين لا شرك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالدين التي هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد للطاعة والبراء من الشرك وأهله وهو ثلاث مرات الإسلام والإيمان والإحسان كل مرضبة به الأركان فاركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة الزكاية وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدنوا الشهد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وعلم قائما بالقس لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعنى لا معبد بالحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتين عباده إلا وحده لا شرك لو في عبادتي كما أنه لس له شرك في ملكه وتفسير والذي وضحوا قوله تعالى وإذ قال إبراهيم النبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى قل لي أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سوا وإن بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا يجدك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا الأرباب من دون الله فإن تولى فقلوا أشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة محمد رسول الله قولوا تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنى حريص عليكم من رؤوف الرحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما عننا وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع وهدلي الصلاة والزكاه وتفسير التوحيد في قول تعالى وما امر الا لعبد الله ومخلصين الدين حنفاء القيام والصلاه والزكاه وذلك الدين القيم وهدلي الصيام من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهدل الحج قوله تعالى وان على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني من عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضل سبع شعبه علىها قول لا اله الا الله والنماء يغطي الاداء الطريق والحياء شعبه الايمان وأركان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على ذلك أنستي قول تعالى ليس البر أنت والنوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة للإحسان وقنوا واحد وهو أن تعبد الله كانك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك والدليل قول تعالى إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الضحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى وما تكون في وما تثلوا من القرآن ولا تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية والدليل من السنة حديث جبريا المشهور عن عمر رضي الله معنى وقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رقبتي إلى رقبتي وضع كفين فخذين وقال يا محمد أخبرني عن السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تشهد أن لا إلا الله و أن محمد رسول الله وتقيم تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدق فعجبنا له و يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تمن بالله و ملائكته و كتبي و رسلي و بالقدر خير و قال صدق قال فأخبرني إحسان قال أن تعمد الله كأنك تراف و لم تكن ترافا إن مهراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بعلم السائل قال فاخذرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمات ربتا وانت عن حفاة العرات العالة لعاشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثتنا ثم قال لي يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله علم قال فلنجب دونتاكم وعلمكم دينكم الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولهنا نعمل ثلاث وستون سنة أربع من أربعون قبل النبوة وثلاث وعشر ونبيها رسولة نبع بقرأ ورسول بمدث وبلد مكة بعثه الله بالنذارة الشرك ويدعو للتوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدث رقم فأنذر وربك فكبر و لا تمنستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد وربك فكبر يعظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجر تركها والبرات منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو للتوحيد وبعد العشر يعلج به للسماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصل في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة المدينة والهجرة الانتقال من بلاد الشركنا بالإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الشركنا بالإسلام وهي باقيتنا تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة ما فتُهاجرو فيها فأولئك أوهم جهنم وهسات مصيره إلَّا المصلَّفين والرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وقوله تعالى يعبد الذي لا من الأرض واسعة فأيها يعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين مكث المهاجرون أداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة السنة قالوا صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى انقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر بقية شراء الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأدان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي على المنكر أخذ على هذا عشر سنين في صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دين لا غير، إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه وشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكره الله وإباه بعث الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى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 آيات أخرى وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم عيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى يجزئ الذين ساءوا بما عملوا ويجزئ الذين احسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربنا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسلوا ان الله جميع الرسل وبشرين ومنذرين والدليل قول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالاكون للناس على الله حجه بعد الرسل وأول عليه السلام من نوحنا لله وأخر محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين النبئين نبي بعده والدليل قولوا تعالى ما كان محمد باحث من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن ولم نوح على أنه أول نوح تعالى إن وحنا لكم وحينا للنوح والنبئين من بعده وكل أمة بعث الله لها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وأنهم من عباد الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعود الله واجتنب الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز بين عبد حده من معبود ومتبوع ومطاع والطواغيت كثيرة ورؤوس خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى نفسه ومن ادعى شيء من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد الغي فمن يكفر الطاعوتؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والثقلن فصام لها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله في الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذرية سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم تمت بحمد الله كان الشيخ باز رحمه الله له أربعة أيام تقرأ عليه ثلاثة الأصول لهميتها وكما سمعتم فيها أكثر من خمسين دليلا من الكتاب والسنة وكان في وقت في زمن الشيخ محمد الوهاب ومن بعده من أولاده وأحفاده كانوا يأمرون الناس بحفظها وكان إمام المسجد يسمعها عليهم بعد كل فجر لذلك بقية العقيدة عندهم راسخة وقوية.